أَلِفْ <تصفيق> لَمِّمْرَى تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابُ وَالَّذِي أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رُبِّكَ الْحَقِّ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 يغشي الليل النهار إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وجنات بِن وَزَرْعٌ وَنَخِيلٌ صِنْوَانٌ وَنَخِيلٌ صِنْوَانٌ وَغَيْرُ صِنْوَانٍ يَسْقَى بِمَاءٍ وَاحِدٍ وَنُفَضِّلُ بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ فِي الْأُنْثَى إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ وَإِن فعجبوا قولهم قولهم عذا كنا ترابا أئنا لفي خلق جديد أولئك الذين كفروا بربهم وأولئك 119. وأولئك فِي في أعلاقهم وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون 110. ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم وَإِنَّ رَبَكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ مِنَ النَّاسِ عَلَى ذُلٍّ مِّهِمْ وَإِنَّ رَبَكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ أَعْيَاتٌ مِّن رَّبِّهِ إِن لكل قوم هاد الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيظ الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار عالم الغيب والشهادة الكبير المتعلى سواء منكم من نسر للقول ومن جهر به ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسالب بالنهر له مُعطَّى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 وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال له دعوة الحق وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ لَا يَسْتَجِيبُونَ لَهُ بِشَيْءٍ إِلَّا كَبَاسِطِ كَفَّيْهِ إِلَى الْمَاءِ لِيَبْلُغَ فَاهُ وَمَا هُوَ بِبَالِغِهِ وَمَا دُعَاءُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَامِهِ لله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها, طوعا وكرها وظلاله بالغدو والآصال قل من رب السماوات والأرض قُلِ ٱلرَّبُّ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ قُلِ ٱللَّهُ قُلْ أَفَتَتَّخَذْتُم مِّن دُونِهِ أَوْلِيَآءَ لَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِم نَّفْعًا وَلَا ضَرًّا قُلْ هَل يَسْتَوِى ٱلْأَعْمَىٰ وَٱلْبَصِيرُ أم هل تستوي الظلمات والنور أم جعلوا لله شركا خلقه خلقه خلقه خلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء قُلِ اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ أنزل من السماء ماء فسانت التوديه بقدرها فاحتمل السير زبد الر بيان ومما ينقذون عليه في النار بتغاحه يتيمه او متاع زبد مثله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 والذين لم يستجيبوا له لو أن لهم في الأرض جميع لو أن لهم في الأرض جميعا ومثله معه نفتدوا به أولئك لهم سوء الحساب وما أواهم جهنم I hear me, ha.